ما هو الضابط العذر بالجهل بالنسبة للتوحيد وهل قراءة وتلاوة القرآن تكفي لإزالة ذلك العذر؟ أولا الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولا ويفهمه ثانيا أو كان يقرأه ولا يفهمه أو لا يحسن لا قراءته ولا فهمه الضابط في ذلك هو أن يعيش مسلم في جو إسلامي صحيح وتكون العقائد منتشرة في ذلك الجو حتى صارت من قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجارية التي كانت ترعى غنما لرجل في أحد وأن الذئب سطى على الغنم يوما فلما بلغه الخبر قال الرجل معتذرا لنفسه عما فعل بقوله وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فسككتها يقول الرسول عليه السلام وعلي عتق رخضه فأمره عليه السلام بأن يأتي بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أياتها فإنها مؤمنة. الشاهد الحديث أن كون الله عز وجل اسماء هي عقيدة قرآنية منصوص عليها في القرآن، غير ما آية صريحة وعقيدة سنية نبوية. عليه أحاديث كثيرة جدا ولكن الآن كثير من المجتمعات الإسلامية لا تعتقد هذه العقيدة فالرجل الذي يعيش في هذا الجو يكون معذورا لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة التوحيد هي فاشية ومنتشرة بذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالمجتمع الأول النبوي والذي الجارية ويراءت الغنم عرفت هذه عقيدة هل هي درسة القرآن هل هي درسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما يصعب عادة من رائة غنم لكن يعيش مع آل بيت سيدها وسيدتها فيتسمع منهم وتتفقه على إيديهم فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم وإذا ومننا إلى هذا الحديث وإلى هذا المعنى قول تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رشولا وفهمنا الآية الكريمة فهما صحيحة وليس فهما جامدا على لوها دون مرامها ومعناها وأعني بذلك أن الآية لا تعني فقط بقول تعالى حتى نبعث رشولا أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر يأتيها رسول قد يأتيها رسول وقد يأتي دعوة الرسول المهم إذن أن الآية ليست تعني فقط شخص الرسول وأنه تعني دعوة الرسول وبالدليل على ذلك أن رسول قد يأتي قوما فيكون فيه المجنون ويكون فيه المصروع. ويكون في غير البالك والأصم وإلى آخره هؤلاء جاءهم الرسول لكن ما جاءتهم دعوة الرسول وعلى العكس من ذلك أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام نحن ما جاءنا محمد مباشرة لكن جاءتنا دعوة محمد إذن من وصلته دعوة محمد صلى على نقاوتها وعلى حقيقتها فقد بلغته الحجة ولا يؤثر بالجهد على ما وضحت قانبا من هنا أنا قلت أكثر من مرة أنا كثيرا من الأوروبيين والأمريكان الذين يفسلون ب دعاة منحرفين عن الكتاب والسنة ولنضرب على ذلك مثلا في طائف القادمية لأن هؤلاء من الطوائف التي لها يعني نشاط شديد جدا في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم ولذلك فقد اشتطاعوا أن يؤثروا على الألوف المؤلفة من الإنجليز والألمان والأمريكان وإلى آخر ترى هنا الشاهد هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القديانية هل بلغتهم حجة الإشلام؟ الجواب لا بلغتهم دعوة القديانية وليست حجة الإشلام فلله الحجة البالغة وهي يعني مناطق تكليف إجابا وسلبا فالضابط إذن هو بلوء الدعوة الصحيحة إلى الأفراد فمن بلغته فقد أخيمت عليه فجة ومن لا فلا. لكن الذي يضبط الموضوع هو مناهزة المجتمع الذي يعيش به هؤلاء الأفراد فإن كان المجتمع مجتمع أهل السنة والجماعة كما كانوا يقولون قديما ولا أن نرى استعمال هذه الكلمة حديثا لأنها في عرف المقلدين إنما تعني الأشاعر والمتردية وإنما نعني من بلغتهم دعوة السلفية وما كان عليه السلف الصالح هذا قد قيمت عليه لكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة في العالم الإسلامي كله